ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشافر وكذلك ابتلينا بعضهم ببعض فجعلناهم متفاوتين في حضوطهم الدنيوية ابتليناهم بذلك ليقول الكافرون الأغنياء لفقراء المؤمنين أهؤلاء الفقراء تفضل الله عليهم بالهداية من بيننا لو كان الإيمان خيرا ما سبقونا إليه فنحن أهل السبق أليس الله بأعلم بالشاكرين لنعمه فيوثقهم للإيمان وأعلم بالكافرين لها فيخذلهم فلا يؤمنون بلى إن الله أعلم بهم تأمل في الكريم الانام وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول اهاؤلاء من الله عليهم من بيننا وصاحب النعمه معرض للفتنه وكل نعمه لا تقرب الى الله فهي بليه ربنا قال اليس من اخلاق الداعي طلاقه الوجه والالقاء التحيه والتبسط والسرور باصحابه طبعا هذه لها دور كبير في دخول الخير الى الاخرين على الداعية اجتناب الأهواء في عقيدته ومنهجه وسلوكه إثبات تفرد الله بعلم الغيب وحده لا شريك له وسعة علمه في ذلك وأنه لا يفوته شيء ولا يعزب عنه من مخلوقاته شيء إلا وهو مثبت مدون عنده سبحانه بأدق تفاصيل إذا كل شيء عند الله وكل شيء لأمر الله سبحانه وتعالى تم الدرس بحمد الله وهذه موعظه اليوم يقول ابن حبان في روضة العقلاء الحقد أصل الشر ومن اضمر الشر في قلبه أنبث له نباتا مر مذاقه، نماؤه الغيظ وثمرته الندم إذن على الإنسان أن يكون قلبه هينا لينا طيبا مع إخوانه أسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأعمالنا وأن يفتح الله لنا ولكم من الخيرات والبركات والمسرات هذا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته